أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم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 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وردوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الحق وَرَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فَسَيَقُولُونَ الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 قل الله يهدي للحق أ يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يد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 الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، ولكن تصديق الذي بين يديه الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون أفتراه؟ قل بصوره مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من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 أنم مما أعمل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضرا وَلَا نفعا إِلَّا مَا شَاءَ الله لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به واصبر ندامه لما راوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تعملون مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَحْمِلُونَ مِنْ عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وما يحوز عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا ادبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تغروا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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَطْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ادوني بكل ساحر عليم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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حتى دا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا نسبي الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني اسراء البحر فاد فرعون في وجنوده بعيون وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ, ولكن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ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 يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤتِكُ الذي فضل فَضْلَهُ وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير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 إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم سجل في اليوم السابع عشر من شعبان سنة 1391 هجرية